صراط الذين لا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يستدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صوصال كالفخار وخلق الجام من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج التحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والموجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيش فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تنفذون لا تنفذون إلا بصقان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربك تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبعيانا ربكما تكذبان فيومين لا يسأل عن ذنبان كما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام يُرْضِقُكُمَا تُكَذِّبَانَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَنِيمٍ آنًا تَرَى أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا الله لمن حمده الله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 أمين. آمين. ولمن خاف مقام ربه جنّة. فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنا من استبرق بطائنا من وجن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فَجَنَّى أَنَّى آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَجَنَّى أَنَّى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسن إنس قبلهم ولا جامن فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصفة خضر وعد حسان حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله الله لمن حمده. الله. The <laughs> you <laughs> السلام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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اذا وقعت واقعة ليس لوقعتها فيها كاذبة خاقضة اذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منثثا وكنتم ازواجا ثناكا فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لضوء تأسينا إلا قيلا سلاما سلاما الله تعالى وأهل وأصحاب اليمين أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ودوء وما إيم مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا إن شاء أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وضي من يحمون لا بارد ولا كريم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إنا أخيرين لمجمون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها, المكذب ثم إنكم أيها المكذبون ثم فتلون من شجر من زقون فمانئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم Allah.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 ضالين. آمين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن صالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من مشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما طَالِبُونَ تَتَفَكَّرُونَ إِنَّا لَمُظْرَمُونَ إِنَّنَا مَحْرُومُونَ أَفَلَمْ تَرَيْتُمُ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأَنْتُمْ أَنْ مِنَ الْمُزْنِ أم نَحْنُ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 فلا أقسم بمواقع يجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المقهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحنقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أَقْرَبُ اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحانوا وجنة اَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لك مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تَصْنِيَتُكَ جحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم الله من الله لمن حمده الله الله. Thank oh, uh. السلام عليكم ورحمه الله <سلام> عليكم ورحمة الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح لله واك السماوات والأرض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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ له ملك السماوات الْأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عليم بذاك الصدور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 والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينا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 انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير إن المصدق من ذا الذي يطلب الله قرضا حسنا سيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجريهم تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وَطَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ مَعَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتردصتم وارتبتم وغروتكم الأمان حتى جاء امر الله وغروكم بالله الغروب فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم المصير ألم يأني للذين آمنوا أن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 قَصَتْ قُيُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بينا لكم الآيات لَعَلَّكُمْ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 والشهداء وعيد ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله. الله لمن الله اكبر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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدث للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان ندرها ان ذلك على الله يثير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 ومن يتول فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بَأْسٌ شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا, نوحا وإبراهيم, وجعلنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في برئيتهم نبوة وكتاب فمنهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلْنَا فِي قُدُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ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 ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sama'Allah Zulim and Hamidah الله Allah Allah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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضبوب عليهم ولا الضالين آمين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 فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعبون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ فَيَطْعَمُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا بما عملوا أحصاه ونسوه يوم يدعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصنونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تناجوا في والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر واتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من من الشيطان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 والله بما تعملون خبير الله سمع الله لمن حمده Allah Allah Allah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 آمِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَجِدُوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تضي عنهم أموالهم ولا أولادهم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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين كَتَبَ اللهُ لَنَا أَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ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 وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يا الله اللهم الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضبوب عليهم ولا الضالين. آمين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض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 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخفي الفاسقين وما اساء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا لكا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 لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ولغوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تذوعوا الدار والإيمان من قبلهم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 ومن يوق شح نفسه هُمُ هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواني الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتنتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لَئِنْ أُخرجُوا لَيَخرجُوا مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَيَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُؤلَّمَ الْأَدَبَارُ لَا يُنصَرُونَ لَأَن تُمَشَّدُ رَهْبَةٌ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 الملك القدس الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع له الحسنى. يسبح لَهُ ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله بسم <سؤال> <سؤال> الله لِمَنْ من الله الله Allah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. السلام عليكم want الله from عليكم and الله.